Bismillahirrahmanirrahim Alif, Lam, Mim Alif, Lam, la Alif, Lam, Mim Alif, Lam, Al-Lathine yu'minun bil'l-gayb wa yuqimun assalata wa mima razaknaahum yunfikun wal-Lathine yu'minun bima unzile ilayke wa ma min Qabiril kah bil akhiratihum yuqinun. Ulai'ik ala huda min Rabbihim, wa ulai'ikhumul muflihun. Inna ك فروس وأُن عليهم أَم ذرَّتَهم أَم لَمْ تُذْرَهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 Yukhadعون Allah والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا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 سيدون ولا كل لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن نا معكم أنحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في قوانيهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى فما ربحت. تجارتهم وما كانوا مهتدين Mothaluhum kemethal الذي استوقد nara'a, فلما أضاءت ما حوله, ذهب Allah بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. UM MUMBUK MUN'UN FAHUM LA YARJI'UN Aku cipta min Samae, dih glumat dan ragu dan berku, yang jadilah acabahum di azanim min srawi, hati dan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 Inna Allah ala kul shay'in qadir Ya ayyuhal nasu, a'budu rabakumul lezi khalakakum wal leziin min qablikum lalakum الذي جعل لكم الأرض في راش و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمار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 ب سورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة wajidat lalkafirin wabashir al-lazhin aamanu wa'amilu al-salihahat an-nalahum jenna'tin tajri min tahtihal an كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ فَاكِهَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي يُغِزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون. إن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 wa amma الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Al-lāzin yang qudzun ahadillāhi min baghim faqih, w yakutagun ma'ama wal-lāhu bihi ain yusal w yufsidun fil-ār. al-khasirun. كيف تكفرون بالله وكنتم أنواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 12-Quala inni a'lamu ma la ta'lamu وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 سواب الرحيم قل نهب قومها جميعا فما يات ينكم مني هدا فمن تبع هداي فلا خوف علي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 ولا 119. الحق بالباطل 112. الحق 114. 114. 115. 115. 116. 116. 117. 117. 118. Atemurulana sabil birr, dan sounanfusakum, wa antum tatalun alkitab. Afla taqilun, wa istainu bi al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 Kuz minha adil, walahum yusarun. Waezna jina kum min al firqon yasumun kum su al ghabi yuzbipun abnakum, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 In-Nahu Huw wa At-Tawaabur Rahim Wa'ith Qulthum Ya Mousa lan n'u'min laka hattā nerā Allah jahra-ta fākathetkum الصاعقة wāentum tanzurūn ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 ثم رغدو ودخلوا الباب سجدا وقولوا حِقَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ولموا رجزا من السماء أفسوقون وإذ استسأ موسى لقومه فقلنا رب رب عصاك الحجر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 وإذ قلت يا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بق لها من بق لها Qālā aṭa s tabdilūn al-ladhihu wa adnā bil-ladhihu wa qayyir. Iḥbūtum izzran, fā inna lakkum ma sa'latum. Waḍuribat ʿalayhimu dzillat wa wa ba'ū bi ghabbim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 Innallahina amanu wal-lathina haidu wa nassara wa ashabiina man aman bilillahi wal-yoomil aakhir wa amal salihan فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ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 قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان اجت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا Aloo, aku hendusonhum bima fatah Allahu عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. Afla ta'qilun. Awa la yaglamun an Allaha yaglamu ma yusrun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 Fawailun للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا Fawailun لهم مما كتبت أيديهم وawailun لهم مما كتبت ما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي القربى واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِنَّ ناس حسنو وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثمّت واليتم ثمّت واليتم إلا قليلا منكن وأنتم معرضون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 Famajaza'u mayyafgalu dzalik min kum illa kizyun fi al-hayat al-dunya, wajum al-qiyaamat yudzoon ila ashad al-ghazab, wamallahu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 وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 فباء بغضب على غضب، وعلي الكافرين عذاب مهين.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 Qul falima taktulun anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minim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 قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احوصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ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 Ya ayuhah الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم Ma yaudzul Ladin kafarum ahli al Kitab, wal Mushrikin ayiunazal عليكم min khairi min Rabbikum. Wallahu yahtus b rahmatih ma yasha. Wallahu thul Fadzil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 Bala men aslam وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَقَالَتِ الْيَهُودُ اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمِ سَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَاعَ فِي خَرَابِهَا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 Subhanahu balahu maafil sambahati wal arz kullahu qanitun bdiyul sambahatii wal arz wa ida qabaa amran fa inna ma yqoolu lahukun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 INNA ARSALNAKA BIL HAQQI BASHIRAN WA NATHIRA WA LA TUSALU AN ASHABIL JAHIM WALAN TAWDAA'AN KAL YAHUD WA LAN NASARA HATTA TATTABEA MILLATAHUM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 أولئك يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُونِ عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 innaka antas-sami'ul-alim rabbana waj'alna muslimina lakawam min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana watub 'alayna innaka antat-tawwabur-rahim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 قالوا نعبد إلله ك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة ما قد خلَت لها ما كسبت ولا كُم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنُهودا أو نصاراة اهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Qulu aman bil Allah wa ma unzil ilaina wa ma unzil ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wa al asbaad wa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 وَنَظَرَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ انت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يقلب على عطبه وإن كانت لك بيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُنَّ فَوَلُو وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ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 وَهَكُم شَطْرَهُ لِأَن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولاكن لا تشعرون ولنبل وأنكم بشيء dari Khawfi dan Jujur dan Nukus dari Amwal dan Anfus dan Thamrat dan Bersihi Sahabat yang Kehidupan mereka adalah kesulitan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 ان الذين كفروا وما توهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم <Eggly> Inna al-lazina yakhtumun maa anzal Allah min al-kitaab Wa yashtarun bihi thamena qaliila Aulai kemaa yakulun fi butunihim illa nara Wala yukallimuhum الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدا والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 إِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسَ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 oleh Kyrgyi călăt filemată, wicked Escuchihen și obtev recolęтarea quanda Igacao. ladım dan Buast Avăbinată, d lo compnelle chickensownote na evang rude, Noam lui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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواطئ للناس والحج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 فمن الناس من يقول ربنا الخلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا و الله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وَمِنَ النَّاسِ orang يَشْرِي نَفْسَهُ janganlah kamu اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Pengasih فِي umat كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 Hai yang nazar, ilahai yang tiapahulah, fi zulul min alghamam, wal malaikat, wa qudiy alamr, wa ilaillahi turjul alamur. Sal bani Israel, kamatina hum min ayyat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 والله يرزق من يشاء بغير حساب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 Qul ma'afqutu min khairi, falil walidin, wal'aqribin, wal yatama, wal masakin, wabni sabil, wma tafgalu min khairi, fa inna allah bihi alim.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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعدوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمّة مؤمنة خير من شريكته ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن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 فَطَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعبدوها وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاآِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 ذلك يُعَبِّهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ALAM TARA ILAL MALAIM MIN BANII MIN BA'DI MOUSA ID QALU LI NABII LANA MALIKAN NUQATIL FI Z-ZALIMIN WA QALA LAHUM INNA ALLAHA QAD BA'ATH LAKUM QALUTA MALIKA قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه Wabakiyyatum mima terek al-Muza wa al-Harun tahhmiluhu al-Malaiqah Inna fi ذalik l-Aya-ta l-Kum فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ يُغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ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 أولاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Walamaberuzu lidahul tajuludhi, qalul Rabbana afrru' علينا sabrun, wathbit aqdamana, wancurna' ala al-Qaum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 Walau tidak mempunyai Allah kepada orang lain, mereka mempunyai oleh orang lain, tetapi Allah itu mempunyai oleh orang dunia. Tuhan, Allah, kami mempunyai oleh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 ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 Allah َوَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُنَّهُمْ مِنَ النُّورِ إلَى الظُّلُمَاتِ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه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 النَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقْمَ إِنَّ قَلْبِي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 Makhluk yang menfikuk amal mereka dalam jalan Allah, seperti sebutan satu biji yang dihantar 7 nabul dalam setiap simbol 100 biji. Allah mengukuhkan sesuai dengan يَفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ نَوْ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي ينفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 فقون أموالهم بترغى مرضاة الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت فأتت أكلها ضيع فئن فإن لم يصبها وابل فطل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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتبك ما علمه الله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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا